الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيمة قصة صاحب الجنتين ذلك المثل العظيم الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لعباده للعظة والعبرة واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وَحَفَفْنَاهُمَا بنخل وجعلنا بينهما زرع كلك الجنتين آتَتْ أُكُلَهَا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نَهَرًا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة آيات تصور حال صاحب الجنتين ذلك الطاغية الذي غرته الدنيا وغره ماله ليس مهما بالنسبة لنا أن نعرف من هو هذا الرجل باسمه وأين كان مكان هذه القصة هل هي قصة ضربت للمثل أو انها قصة قد حدثت فعلا لكن المهم أخذ العبره واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين بستانين حسنين من أعناب ليس ليس نوعا واحدا أعناب وحففناهما بنخل فالعنب في وسط البساتين والنخل قد حفف بذلك العنب فحصل حسن المنظر وبهاؤه وبرز الشجر والنخل للشمس والرياح فطابت الثمار وكملت الزينه وجعلنا بينهما زرعا ايضا بالاضافه إلى ذلك خلالهما زروع وكل من الاشجار والزروع مثمر ايضا كلتا الجنتين اتت وكلت الثمار يانعه واخراجها كامل ولم تضل منه شيئا ما نقص من الثمر شيء وبالإضافة إلى حسن النوع الاعناب والنخيل والتنوع في الزروع والثمار والاعناب في الوسط والنخيل على الحواف فإن الله جعل أيضا خلالهما نهرا أنهار متفرقة سارحة وماء غزير وكان له ثمر ثمر كثير يفيد بهذا التنكير لهذه اللفظه اغتر الرجل وافتخر ونسي آخرته لم يتذكر فضل ربه عليه فقال لصاحبه وهو يحاوره ويراجعه القول يعيره بفقره ويسخر عليه بماله وغناه انا أكثر منك مالا وأعز نفر انتفشك الطاوس واختال وتعالى على صاحبه الفقير انا أكثر منك مالا وأعز نفرا سخر بأنصاره من الخدم والأقارب والأولاد تلك والله أمنية الفاجر كثرة المال وعزة النفر كبر وزهو واختيال جهد فاضح أي افتخار للإنسان إذا اختال على غيره بشيء خارج عنه مال رزقه الله اياه هذا ليس شيئا فليس فضيله نفسية ذاتية وإنما هو أمر طارئ أمر إضافي امر جاء من خارج هذا المال عرض للزواج في كل وقت لم يكتفي هذا الرجل من اضطراب المال بل إنه على شيء أخطر وأعظم وأسوأ بكثير إنه الكفر وعدم الاعتقاد بالبعد ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بتمرده وتكبره وعتوه وتفاخره على الفقير دخل جنته وهو ظالم لنفسه إما لأن الجنتين متصلتين لبعضهما فصارت كالجنة الواحدة أو أنه دخل احداهما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه فجعته نفسه الأمارة بالسوء إلى الكبر فقال مختالا ما اظن أن تبيد هذه ابدا لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وما أظن الساعة قائمة ولا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا نجور وعلى فرض ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا هذا المغرور لو رج لو في بعث سيكون له أحسن عند الله كما يظن لولا كرامتي عندما أعطاني مبدأ هؤلاء المغترين بأموالهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنة وهذا المبدأ إن الله ما أعطانا إلا وهو راضٍ عنا مبدأ خاطئ جدا لأن هذا ممكن يكون ابتلاء استدراج أن يحتبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع له في الخيرات لا نملي لهم ليزدادوا إثم فهذا الجهل الفاضح قد صنع به هذا الصنيع لكن صاحبه الذي حاوره كان رجلا مؤمنا فقال واعظا له وزاجرا وناصحا ومحذرا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ذكره باصله من تراب من عليك بنعمه الايجاد من العدم وواصل عليك النعم من طور إلى طور من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا كامل الأعضاء رجلا وهيأ لك ما هيأ ذكره بنعم الله عليه ذكره بأصله لكنه والله الله ربي الربوبيه ولا أشرك بربي أحد الألوهية وعلمه قائلا ولولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل لا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على هذه النعمة وقلت ما شاء الله اعترافا أنها ما حصلت إلا بمشيئة الله لا بكذك ولا بجهدك ولا بذكائك إنما اوتيته على علم عندي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إقرارا بان ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونة الله وتاييده تبرؤ من الحول والقوة لا قوة إلا بالله واسناد ما أوثيه إلى, إلى الله ومشيئته وحده لا شريك له إلى الله عز وجل الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم قال تختال علي وتتكبر علي لقلة المال عندي والولد إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك في الآخرة ويحتمل في الدنيا أنت أيها الكافر وان افتخرت بكثره مالك وولدك ورايتني اقل منك مالا وولدا فما عند الله خير وابقى فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك واما هذه الارض انت مغرور بها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا عذابا ماءا طاعقه مطرا غزيرا اعصارا في فيضانا يجتاحها يقلع زروعها واشجارها فتصبح صعيدا زلقا وجه الأرض زلق لا تثبت عليه قدم ليس فيه شجر ولا تراب للزرع ولا زرع تثلث الثمار ويزول النفع وتذهب النعمة تدمير وإهلاك فتبقى أرضك جرداء لا منفعة فيها ولا نبات ولا زرع ذهبت منافعه بالكلية فهي وحل لا تنبت ولا تثبت عليها قدم أو يصبح ماؤها غورا لا تستطيع الوصول إليه فلن تستطيع له طلبه فاستجاب الله دعاء هذا المؤمن وحصل فعلا ما دعا به على هذا الكافر قال الله وأحيط بثمره أصابه العذاب أحاط به استهلكه لم يبق له شيء كما يقال احاط به العدو الا ان يحاط بكم كما في سوره يوسف هلكت وهذا هذا على الله عند يسير ان ذلك على الله يسير وهو بثمره كلمتين وهو بثمره تاكل شيء انتهى كل شيء بكلمتين واحاط بثمره وهو انتهى هلك كل راح فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها ويصفق كفا بكف متاسفا متندما متلهفا على الأموال التي ذهبت وصارت جنته خاوية على عروشها ساقطة لأن العروش هي القوائم التي تصنع ليوضع عليها الشيء فإذا سقطت القوائم سقط ما فوقها فصارت الجنة خاوية على عروشها سقطت عروشها وسقطت فوقها الاعناب حل بها الهلاك والخراب فندم الرجل أشد الندم فقال يا ليتني لم أشرك بربي احدا لكن بعد ماذا؟ بعد ذهاب كل شيء ولعل من رحمة الله في هذا الرجل أن يذهب عنه هذا الذي غره لعله يعود ولذلك ليس بمستبعد كما قال العلماء أن يكون هذا الرجل قد تحسنت حاله بعدما ذهب ماله وذهب التمرد عنه والطغيان فلعله قد عاد إذا إلى رشده وإذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لا عشيرة ولا قوه ولا ولد فذهب عنه ما كان يفتخر به لم يدفع عنه العذاب وما كان منتصرا بنفسه فلا هو انتصر بعشيرته ورجاله ولا هو انتصر بنفسه كيف ينتصر على الله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هنالك الولاية هنالك الولاية قراءة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا الولاية بفتح الواو النصرة هنالك الولاية لله عن النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيره ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله فهذا تأكيد وكذلك من ولاية الله من ولاية الله الحق أنه يتولى عباده المؤمنين وينصرهم هو خير ثوابا وخير عقبا وإذا نزل العذاب فالكل يتولى الله هذا معنى آخر هنالك يعني عند نزول العذاب الكل يرجع إلى الله ويتولاه فلما راوا فتنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين وكما حصل لفرعون حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت أن لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وقرئ الولايه هنالك الولاية يعني السلطان والملك يظهر السلطان والملك لله وحده هنالك احتمال أن يكون أيضا في الآخرة كقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الوحيد القفر هذه القصة العظيمة ضر الله مثلا للدنيا الزائلة والزينه الجائفة كيف تذهل الثري ثروته وتبطره النعمة فينسى قوة الله وينسى أنه كفر وجحد بنعمة الله إنها تصور جهل الكفار وإضرارهم بمتاع الحياة الدنيا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للفسنة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لقد بين الله كذبهم في هذا الزعم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال سيستنى من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال وما اولى أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إن الاعتبار بحال من أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأطغفه أنها إذا صارت إلى زوال وانقطاع وضمحلال لقد تمتع بها قليلا وحرمها طويلا يؤخذ من الآيات أن الإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله قاله التلف أخذ من هذه الآية وورد ذكر آخر في من رأى من أخيه من غيره حتى من نفسه أو ولده ما يعجبه فليبرك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة حديث صحيح يدعو له بالبركة لأن العين حق العين قد تذهب الشيء وتمحق الشيء وقد تكون سببا في زواله وهلاكه نقصه وتلفه فإذا قلت اللهم بارك فيه والبركة معناها الخير والزيادة فهذا ضد العين ضد الحسد ولذلك إذا دعوت له بالبركة والزيادة والدوام والاستقرار فإن دعائك هذا ينفع فلا تصيب عين الحاسب اللئيمة لأن هذا الدعاء مبارك وكذلك فإن قول ما شاء الله لا قوه إلا بالله يدل على أن الإنسان يشكر ربه وأنه مع ربه وأنه لم ينس ربه في غمرة النعم ثم إن الإنسان الذي اعطي من الدنيا شيئا قليلا حرم أشياء كثيرة فليتعزه بالمؤمن في هذه القصة إن كرني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي المال والولد لا ينفعان إذا لم يعين على طاعة الله هذه من الفوائد العظيمة من القصة بد أن, يح... أن يجعل الإنسان من ولده وماله معينا له على الطاعة الولد يعينه كما فعل إسماعيل مع إبراهيم بلغ... بلغ معه السعي فأعانه على طاعة الله وأما المال يسخره الإنسان لمرضات الله هل يجوز المسلم أن يدعو على الكافر بذواب بذهاب المال والنفس؟ نعم كما هو واضح من القصه إذا رأى شره عظيما يجوز أن يدعو عليه بذهاب ماله ونفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد, لما اشتد اذى الكفار على المسلمين دعا بالتعيين كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة والحديث الصحيحين يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وضعتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنيك سنيه كسنية يوسف فإذا اشتد اذى اليهود فقلت اللهم عليك بشارون اللهم عليك بنتنياهو اللهم عليك بموفاز وسائر قادة اليهود فإن هذه الدعوة مشروعه وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار بالقحف قال اللهم اجعلها سنية كسني يوسف قحف اجعلها عليهم وكذلك فإن تولي الله عز وجل من علامات الإيمان لا أود الإنسان يتولى الله ولا ينصر غيره وليعلم الإنسان المسلم أنه إذا ابتلي بقله مال أو ولد أن هذا لا يعني أن الله يبغضه بل إن الله لا يعطي, الدنيا لا, لا يعطي الآخرة إلا من يحب ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وكثرة المال قد يطغي صاحبه والمؤمن يتوب إلى الله ويعود إليه ويذكر ربه سواء كان غنيا أو فقيرا ولولا الفتنة لجعل الله للكفرة سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستكون وزهرها ذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا لولا أن يعتقد الجهال أن اعطاءنا المال لإنسان دليل على محبتنا له فيجتمعوا على الكفر لجعلنا للكفار دائما هذا لجعلنا لما يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارب وهكذا قد تأتي الدنيا لبعض الناس من أوسع أبوابها فهذا يتفوق بعمله وهذا يجمع ثروة طائلة وهذا يصل إلى منصب كبير وهذا يشار إليه بالبنان فما الذي يحصل حينئذ المنزلق الخطير ناس عندهم شهادات عليا وثروات كبيرة ورتب ومراتب ومناصب ويغترون وعلى مذهب فرعون أليس لي ملك مصر وعلى مذهب قارون إنما أتيته على علم عندي وعلى مذهب إبليس أنا خير منه وهكذا فإن المتامل فيما أعد الله في الجنات أيضا الجنة فيها زروع وفيها ثمار فيها نخيل وفيها أعناب لكن أين هذا من هذا؟ فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا ماذا يشرع له أن يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة هب أنك دخلت قصرا منيفا فنظرت في زواياه وارتفاع سقفه ووره وحسن رياشه وأثافه فتقول اللهم أني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وإذا دخلت مزرعة عظيمة وبستانا كبيرا وأشجارا وارفة وثمارا ونخيلا وعنبا وزيثونا ورمان ومن كل التمرات تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وتتذكر ماذا أعد الله في الجنان ابن عمر كان يريد أن يرد على شخص على المنبر قال من الذي يعتقد أنه وحق منا بهذا يعني الملك فليطلع لنا قرنه حتى نريه كيف نفعل به فاهم من عمر أن يرد عليه قال فذكرت ما أعدى الله في الجنان اذا إذا ذكر الإنسان ما أعدى الله في الجنان فعند ذلك يتخلى عن أشياء كثيرة مما يمكن أن يحصل في نفسه من الزهو أو التفاخر مثلا والإنسان الظالم لنفسه ظلم الشرك وظلم الكفر عليه أن يعود الله ويتوب ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وظلم النفس شنيع إن الشركة لظلم عظيم هذا قصة في هالي فيها درس للدعاء إلى الله أن يذكر هؤلاء المتكبرين أصحاب الأموال والمناصب والرئاسات والنعيم الدنيوي يذكرون بأمور إن قضية اعتماد التذكير بالمبدأ والأصل وماذا كنت أنت من قبل ألم تكن نطفة في صلب أبيك ألم تخرج من مجرى البول مرتين ماذا كنت من تراب ثم من نطفة من الله عليك صرت رجلا ثم سواك رجلا وعطاك وقواك واغناك ومن كل الأنواع هذه مهمة والاستفام الإنكاري أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نصفة وكذلك تعليم الناس الأذكار الشرعية من فوال هذه القصة وعنوا لأد دخلت جنتك قلت ما شاء الله لكوة إلا بالله هذه من الأذكار الشرعية فإذا يقال يعلم الناس الأذكار الشرعية فالدعاة إلى الله كثيرا ما يكونون أفقر من المدعوين المدعو قد يكون أغنى في الغالب وهذه قصة مثال على هذا الداعي فقير والمدعو غني ومع ذلك لم يمنعه من دعوته ممكن تحصل حوارات. بعض الأغنياء يحاورون فقراء مساكين قاله صاحبه ويحاوره هذه المحاورات ينبغي أن تكون مدخلا للدعوة تسللا إلى النفوس بما لعله يعيدها إلى صوابها تذكير الإنسان بنهايته ماذا يمكن أن يحدث لك يا أيها الغني ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب الرتبة ماذا يمكن أن يحدث لك يا صاحب السلطة ماذا يمكن أن يحدث لك؟ تذكر يرسل عليه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء غورا فلن تستطيع له طلبا وكذلك فإن حرمان النعمة قد ينتج عنه خير عظيم قد الإنسان يرعوي ويرجع ويؤوب ويستفيد ويتذكر ويتوب من جراء أخذ ماله أو ولده أوفق افتقاره يكون خيرا له قد يكون خيرا له ثم نتذكر قضية التولي ولاه الله ومن المؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين ولا يتولى أهل الدنيا وإنما ينصر الله ورسوله وأن هذا من صلب التوحيد أسس التوحيد وكذلك فإن الإنسان يتذكر نهاية الدنيا إنها فانية زائلة لا تستمر وقد يرى نهاية الشيء دنيوي في حياته أو في حياة شخص آخر ويتذكر هذا أن مثال صغير بفناء الدنيا بأسرها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فنسأله عز وجل أن يجعلنا من المتقين وأن لا يجعلنا من المغترين وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمائه إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا